ا ذ ا ع الكفيل صوت المراه المسلمه من العقبه العباسيه المقدسه تقدم لانك جوهره جوهر برنامج يبحث عن ث و ا ن الابداع في ذاتك في يعانق اوراقك ويحرك أ ف ل ا م ك فيبحر بلا حد ل أ ن ك هدوءك جوهر في هدوء ل أ ن ك جوهر في صمتك ليصنع لك صرحا جريا ي و ق ض خمائل البوح من صميم خلجاتك فلا يجعل لك من اصوات ا ل أ ح ب ا ط رادعا لك عن ا ل إ ن ج ا ز والعطاء ف أ ن ت قبل كل ذلك روح وجسد فيك من ا ل إ ب د ا ع الكثير فلا ت ي أ س ي وازرعي م ر ا ف ئ الثقه في نفسك ولا تلتفتي لكل خائر فالمستقبل ي ب د أ ب ك ل م ة وينتهي ب أ خ ر ى ل أ ن ك جوهره برنامج من إ ع د ا د وتقديم على محمد ل أ ن ك جوهره اخراج مها الصائغ بيجمل اذن ل ت مستمعاتنا ح ي المسائية شاء مستمعاتنا الفضلات إ ن شاء الله محورنا اليوم جميل و أ ي ض ا لدينا ضيفتنا إ ن شاء الله لتحدثنا أ ك ث ر حول هذا المحور إ ن شاء الله ولكن نستقبل اتصالاتكم على أ ر ق ا م وهواتف البرنامج ورقم ا ل آ س ي ا صفر سبعه سبعه صفر خمسه واحد مكرر سبعه مكرر خمسه واحد رقم الاثير صفر سبعه ثمانيه صفر سبعه ث م ا ن ي ة خمسه الفين وثمانيه ورقم الامنيين صفر سبعه سته صفر ميتين عشره عشره إ ه ل ا س ه ك م ا ا و س ل ا م اهلا و ل ا بكم اهلا و ا ب اهلا و س ل ا م ا ه ل س ه بكم ا ا و س ا م ا ل ا و ل ا ب ك اهلا و ا ب م ا ه ل و ه ل ا بكم ا ل ا و س ا ب ك ا ل و ه ل ا م اهلا و س ل ا بكم ا ل ه ل ا م اهلا و س ا م ا ه ل و سهلا ب ك س و ز ا ن م ج ي د م د ر ب ة ا ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة ل ا ل ا م ا ل ا ك م ا ل ا ك م ا ه ب م اهلا ب ك ا ض ل ة اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم ر وبركاته ح م ة الله و السلام و ا ل ر ح م ة ي الله أختي ا ف ا ض ة إذن إن شاء ا ل ل ن ب د أ معك م ح و ر حلقتنا الله ل إن شاء و ك ن أكيد م ا ت ن الآن يشوقون ا الحلقة لمعرفة ل محور ه ذ ا اليوم س أ ق و ل مستمعاتنا لا يوجد شيء يمكن للمؤمن أ ن يندم عليه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا ل ح ظ ة مرت عليه في هذه الدنيا ولم يذكر الله عز وجل فيها ولا توجد وجل ويشعر معه العظيم. إذن سوف يكون محورنا إن شاء الله حول الوقت وجل ولكن لحظة على المؤمن عملا الله الإله العظيم الله النعمة الكبرى التي منى الله بها عز وجل علينا فيها برضا هذا مستمعاتنا شاء بها تمر أسعد يحقق من معه منى يرضي عز عز أن إذن إن هذه معظم الناس مع ا ل أ س ف غافلون عن هذه ا ل ن ع م ة حديثنا هذا اليوم يتناول اداره الوقت فن اداره الوقت من منظور التنميه البشريه مع المدربه ان شاء الله سوف نتناول الكثير من المحاور حول اداره الوقت في الاسلام و كيف يكون اداره الوقت بعض الطرق المهمه التي يمكن من خلالها ان ندير وقتنا ان شاء الله و ايضا فوائد الوقت بالنسبه ل ل ا س ا م و الكثير و الكثير ان شاء الله من المحاور سوف نتطرق لها ضمن حلقه هذا اليوم نبدا معك ضيفتنا الفاضله بمفهوم نعم ماذا نعني ب إ د ا ر ة الوقت نعم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين ن س ت غ ف ر ه و ن ر ج و ه ونستعين به و ا ل ص ل ا ة والسلام على خير خلق الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام, والسلام وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد ا ر ة ا ل إ د ا ر ة هي ع م ل ي ة التخطيط واتخاذ القرارات ا ل ص ح ي ح ة و ا ل م س ت م ر ة أ ي أ ن ه نخطط ماذا نفعل في هذا اليوم نخطط ليومنا نخطط كيف نستثمر وقتنا لهذا اليوم في أ ع م ا ل ن ا وكيف نضع العمل المناسب في الوقت المناسب、نعم. هذا يجعلنا نحقق ما إليه يجعلنا ما مستقبلا أما الوقت فلا أجد تعريف يعني يفيه أجد نحقق نصب بأنه أثمن شيء لأنه هو شيء الجميل و و هو د لأنه ل ا ن ح ا ل ل إ ه ة أ أو أهم ن ه هو الهام المورد مورد ف يا ل ضيفتنا、نعم. طيب يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة البعض قد يتساءل بما أ ن ه ح ن ا بدينا هذا الموضوع لماذا يعني ندير الوقت لماذا、نعم. نهتم ب إ د ا ر ة الوقت في الوقت الحاضر、نعم. إدارة الوقت. الإدارة الوقت الصحيحة للوقت تضيف لحياتك ساعات、لا. من الوقت ا ل إ ض ا ف ي ه التي تستثمرينها في عمل أ و إ ن ج ا ز ا ت م ع ي ن ة لكل إ ن س انسان ا ل إ ن ا ل ل يريد عنده أهداف ي أ ن يحققها فيجب أ ن يكون لديه ا د ا ر ة ص ح ي ح ة للوقت يعني يوم يعني دقيقة نضيف اليوم يوم استطعنا نجمع ربع ساعة أن مثلا لو كل كل يوم راح ن ظ ه ر لان ت ض ي و م من ا ل ع م ل و م ن ا ل إ ن ج ا ز راح ن ض ي ف على ا ل س ن ة ك ا م ل ة ا ل سنضيف ة كاملة راح ن ع ل ي ه ا ل م ن ا ل ع م ل طبعا ل سنضيف انت ربع س ا ع ة م ن ا ل ع م ل مون ربع سنضيف ا ع ة و واذا م ا ع بعد ساعة ع ة نس راح تطيج 26 يوم م ل إضافي ل ل س ن ة يعني م ا ي ع ا د ل ش ه ر إ ض ا ف ي عمل ب السنه ة ذ ا نشوف وقت الإدارة جد تطيج م ي ل نعم ه ذ البعض ا و ق ت ا ل قد ي س ت ه ي د ا بهذه ا ل ا نص ق و ل الصير إلا لها يعني شيء ومين يدري ساعة ساعة بعد نص نص نص من نص نص فد مو مهم شوف إحنا نقول نص ساعة. نص ساعة. هاي نص ساعة من الصير نص أو نص إحنا نصح تأتي وخمسة خمسة ساعة او احنا ما لكن ق ي م ة ا ل بقالها د ي ايش ايش يعني كبيرة إش قد أدرب العالمين فد قد في وفي امر الانسان يذهب و أ ي ض ا الثواني و الدقائق و الساعات تذهب و لكن لا يبقى للعمل الا صالح لهذا ا ل إ ن س ا ن و كيف يستثمر هذا الوقت وخيره التقوى يا أختي الفاضلة. طيب قبل أن نبدأ في طرق الوقت وكيف يستثمر الإنسان وقته وبعدين أختي ناخد ناخد الأخة يا طيب في يستثمر في الحياة طرق إدارة زهراء هل هناك إذن ناخد التصال؟ ناخد التصال إن شاء الله زاد زاد الفاضلة الإنسان اتصال اتصال شاء نبدأ قبل نكمل أحسنتم أن أم إذن إن إذن وعليكم السلام ورحمه يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل حياكم الله الله يسلمك يا أ خ ت ي الله يسلمك يا أ خ ت ي الفاضله تفضلي ي نعم أمكن بالبداية شوي تعالين صوتش ما إنه الخلل من يمي؟ نعم شوي صوت عالي الوقت هننقول هو ا ل ح ي ا ة و م ن ض ي عوقته فقط هنعمت فضلك بل من الاجر يعني نجد أ ن ا س يستهينون ب أ و ق ا ت ه م و ي ع ن هاته ي ع م ل هاته و ي ع م هاته ويعمل هاته ويعمل هاته ويعمل هاته ويعمل هاته و ل ا أثر ل ه م يذكر و ل ا ت ه ويعمل هاته ويعمل هاته و ي ع ل هاته ويعمل هاته و ي ل ا ي م ل هاته ويعمل هاته ويعمل هاته ل ا ت ه ي ع م ل هاته و ي ع م هاته و ي ل ا ت ه و ي ع م ه ا ويعمل ه ت ه ويعمل ا ت ه و ي ع م ا ت ه و ي ع م ا ت ه لكن بعض أ ح ي ا ن نقول ان الوقت كيف نتدارك او نستغله ن الوقت كيف ننظم امورنا ا ت و عباداتنا ت ه و ف ه لكن ل ا ا س ف ا د ة م ل و ق ت يعني ح دياناتنا د الفارق ب ن م ث ل ا ل ج ح أو أنا الفاشد من أريد س ف ي د م ل ل م ر ح ة بعض أ ح ي ا ن ت ع ي ق ن ي بعض ا ل أ م و ر يعني أ ك و أ م و ر تساعدني على تنظيم الوقت واكو ل أ لا من من معوقات معوقات تنظيم العمل المعوقات من نظم موقتنا معوقات العمل نعم أحيان أن يعني يعني تخليني أنه شون العمل. فشون رح نتغلب ويعني و... شون تكون سعر أتكاسل بعض على عليها بهذا أريد أوصل أكو رح في هاي الهدف هذا الوقت الخطوات نعم أ ن ا أ ع ر ف إ نعم لكن تكون النقاط الخطوات أتمنى أن أسمعها من الأخت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم ن ع ا نعم نعم نعم ل ع م نعم نعم نعم ي ع م نعم نعم نعم و ع م ي ة إ ن شاء الله نعم إ نعم ن ع ل نعم نعم نعم نعم نعم ع وقات ا ل ع م ل إذا ع م ك ن السؤال ا ل ث ا ن ي مع يعني يعني مع يعني نعم م ع و ق ت ي ي ع ن ي ي الوقت ع ن ي ب ع ض أ ح ي ا ن الصادف ن د م ع و ق ا ت ي ع ن ي م ث ل ا ت ي ن ا أ ن ا رفض هدف ل ك ن أتكاسل أو هاي ي ع ن ي ش و ن أتغلب ع ل الشي الكسل ى هذا ا أو ل ن س ي ا ن م ث ل ا ن ه أستغل ع إ ن شاء الله ع ح نعم ط طرق ر ق له في نعم نعم نعم نعم نعم ا ع م نعم نعم نعم ل ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن س ت غ ل و ق ت نعم ن ع ل ي ة وجدية ي ع م نعم ن ي ك و ن الدقيقة إ ن ه نحرص ع ل ي ه ا إ ن شاء الله إ ن شاء الله أحسنتي وعليكم ا الفاضلة الضيفة إن شاء الله أختي ت ي سوف إن ج ب على هذه السلام أ ئ ة إن ش ء الله اتصالك نشكر و والرحمه يا اختي ا ل ك ر ي م ة ستحركة ستحركة الحمد لله بخير <سؤالي> أن, ان شاء الله يا أ خ ت ي تفضلي الله يسلمك ط الله ح ل ا ت يسلمك الأخوة الغلطة اينا ع عندي سؤالين يعني اتمنى ان ان يعني انسان تفضلي بس سؤال اجد الحلق شاء الله الاول له الحمد لله وفهم هو احنا وقتنا ش نظامين ر وغيرها مراتعا انتراع ا ان العبادات انه تطلعنا الساعة نسألت لكن يعني. جانبية يعني بدل قلت لها دكتور حمد نص س ا ع ة أ و ساعه و أ ر ج ع لكن يشوفون مثلا الموظف أ و يشوفون المراجعين يشوفون الموظف يشترون التلفون ي ب ا ي ى يعطش يعني ي ش ت ر و ن ي انت تبين أ ن ت ب ا ف ئ كتب الاسم و ي ن ط ي س ي ه ا لكن هو يشترون التلفون ويخليك ت ن ف ر على ما يكتب الاسم و ي ن ط ي س ي ه ا هذا اهم رح ي أ خ ذ من وقتنا هذا شنو اقدر أ ت غ ل ب عليه أ و مراجعين أ ك ث ر مما تتوقعيني ا ل مراجعين هاي و ا ح د ة اثنين مرات لا تجي تسدى ان شاء الله بدك ح ا ل ة نفسيه مثل انا ب ا ي ج ة اليوم انا ب ا ي ج ة اضر يعني هاي حالات مريه ب ا ي ج ه ما أتوى أي شيء يعني حتى أبقى بس افكر بهاي ا ل م ش ك ل ة ل ي اجتني يعني ما اقدر ولا استوعب انه افكر مش انتعاجيني بها المشكلة بهاي المشكله ة يمكن يعني ن علي مر ل ا ا ان ر كله اي شيء رح يجيبك الضيف إ ن شاء الله هذا السؤال جميل سؤالكم إ ن شاء الله شكرا جزيلا لاتصالكم ومشاركتكم يا أ خ ت ي الفاضل ناخذ إ ن شاء الله الفاصل وتنعود في خلق, في خلق الله لو تسمع إ ن ش ا د البدر أ ب د ع ل ل ه لو تسمع ترتيب مستمعاتنا ن جديد م و ن أ خ ذ الاتصال إ ن شاء الله ل ي ع خ ذ ا ل أ ا ت أم مريم ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ي ا أ خ ت ي أم مريم ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه و لياخذ الاتصال ان شاء الله ل ي ا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ح ي ا ك م ا ل ل ه الله يسلمك. اللهم صل ع محمد ع ل ى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد و ل ى محمد وعلى م و ل ى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى م وعلى م ح م و ع ل محمد و ع ا ت محمد وعلى محمد و ل محمد وعلى محمد و ل ى محمد وعلى م ت م د وعلى محمد وعلى محمد ل ى وعلى محمد و م ع ل ى محمد وعلى ل ل ى محمد وعلى م ل ى م ح ل ى ل محمد و ع ى م ح و ع و ع د ل ى م ح ع ل ى م ل ى م ح م وعلى ع ل د وعلى محمد و ع م وقدرتها ا ا ل ل ن ل ب ي أن ق على العمل أ ص ب ح ت أ ع ل ى وثقتها ن بنفسها أصبحت أ ك ب ر、no. وحققت ن ا نجاحا باهرا、no. كلما ينظم وقته سيحس بنجاح أ ك ث ر صحيح ليربح يعني الإنسان إن يختار معين يكون فيه واستغلال الوقت وقتاً وذلك الإنسان فارغاً من كل عمل أن من جسمه وننظم ع ص ا ب ه و ي ط ل ذلك ق بعد ش ي جديد、مم. يعني ي ط ا العمل كلنا الإنسان إلى وقت من وقتنا ه ع ج ر و ي من, من يعني اليوم يعني خاصه ل ل اذا ك السيق ي و اضمر ل ص ل ا ة الصبح رح ش و ف ي ن ر ح ن ح س ا ل س ع ا د ة والفرص إ ن ن أن س ا الحياة جدا ا ل قصيرة و تمر فيها مر ة ل س ح ا ب ويحاول أ ن ي س ت غ ل أ و ق ا ت الاستغلال المثمره على قدر الاستطاعه والإمكان والاوكال ة على, ذكر الله. على النبي وآله في م ل صلى على وآله اللهم صلى على ه م محمد داز داز طبعا لمقاطعة فاضل <تصفيق> إذا أمكن سؤال الضيفة أحسنتي أحسنتي أعتذر أمكن أن نحن تدري شيء شاء الله. كثير من الأسئلة. إن الأسئلة الأسئلة كثير لنا بعد أكثر ان شاء الله إن شاء يا اختي اذن اشكر اتصالك ونحتذر مجددا المقاطعه اشكر اولي سنك ان شاء الله م الله. اللهم اضمن صل على محمد、المحمد. اشكر اتصالك يا اختي في امان الله أهل وحفظه أهل أهل أهل أهل مع ألف سلامة. إذن ضيفتنا نكمل أسئلتنا. نعم ألف ا إذن يقول سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر وفي س و ر ة أ خ ر ى والضحى والليل إ ذ ا سجع、نعم. وفي آ ي ة أ خ ر ى والعصر ر إن الإنسان لفي س خ كل هذه قسم ب أ ومن ق ق ا النهار ت في س بأوقات م ع ي ة ومن قبل ه ن ظ م س ب ح ا ن ه و ت ع الوقت ى ا ل لما ذكر في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وجعل الليل لباسه وجعل النهار معاشه إ ذ ن النهار هو ل ل ع ي ش ة لمداوله ا ل أ ع م ا ل والليل هو للنوم للسبات و أ ي ض ا هناك احاديث ك ث ي ر ة ا ل ر س و ل ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م يقول لن تزول قدم قدم ولهذا م ا ق ي يسأل ا م م ة حتى أربع عن ع ر فيما أفناه شبابه فيما أبلاه ما له من أين ما من علمه م شبابه أبلاه ا له كسبه عمل عليه نعمتان وسلم مغبون ويقول أيضا صلى الله به أيضا فهناك ي م م ا كثير ل الصحة والفراغ ولهذا ن ن ا ا س ف ه الكثير من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ت ح س المسلمين على الالتزام بوقتهم على استثمار هذا الوقت في أ و ل اذا طاعة الله وثانيا في مداولة عمالهم ليحققوا هدفهم ه في في ه ل ح ي ا ة إذن ربح من نظم وقته بشكل جيد و أن تعلم هذا الفن ح ق ي ق ة بالفعل هو فن إ د ا ر ة الوقت ولا إنسان كل يتعلم يستطيع أن ه ذ الوقت ا ف ن ب س ه ل الكثير ل ة هناك من ا ر ط ا ل ي يمكن من تعلم الفن إن خلالها الله هذا شاء أ خ ذ ج و ا ب إن شاء ا ل ل ه ا ل س ؤ ا ل بعد اتصال ا ل أ خ ت أ م تبارك السلام عليكم إن شاء الله عليكم إن وعليكم السلام ورحمه يا أ خ ت ي الفاضل ام تبارك حياكم الله اللهم والبيتي شاء الله حياة الله طمعا صلي على خذلي محمد محمد ممكن عزيزتي نحن إن د ا ئ م ا نسمع قول ا ل إ م ا م علي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام、لا. يا رب أ س أ ل ك بحقك وقدسك واعظم صفاتك و أ س م ا ئ ك أ ن تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك م ع م و ر ة و بخدمتك موصوله اللهم صل الله على و محمد عزيزة هنا الوقت ر يعرف ه قيمته يشوفونه هم اللي اللي, بس اللي, اللي يعرف بالضبط يعني بعض الناس يضيعون اللحظات والثواني يعني يضيعون بس بعض خاصه ة اللي س ب ه التطور و ق على التلفزيون مشاهدة برامة أو خاصة ا ل آ ن بوقتنا بدات كثير من ا ل أ م و ر تشغل ا ل إ ن س ا ن ض ي ع باله يعني كن حتى, حتى الطفل أ صحيح الأتاري قنوات ا ل أ ف ل ا م الرسوم ا ل م ت ح ر ك ة ب د أ ت تكثر نحن نستطيع قيمة اللي يجاديهم هذا الوقت يسرون بكشي ما يجمد عقله للطفل ان ي ب ا ى عندما يبقى من الصباح لليل ل ولكن بعض الاطفال أ هم ل يمكن ان على ل يبقى في كارتون ولكن هذا ل ي ا م ب هو خاص ل ل ي ينظم ما و به راح يخصوه ن سيضيع ا فاسل، ن الوقت بدون أ م و ر م ا ي ج ي ب د أ ي فائده ة تشوفين لكن ي يجربه أختي ا لن تكتب أ ع م ا ل ه ا ا ل ل ي تريد ان تقوم ب ف ر ا ي ء ه الفلاني م ك ن ه ي او ي ه ا خ ط ة م ع ي ن ة خلال اسبوع ت ن ي أختي العزيزة يمكن يجعلني أن ح س ن ن ف س ي ا ل ل و ق ت ا م ع ي ن لكم ل م ع ي ن بحيث كل ن من ن ي ه ا ي ي ة ا ل و م أدية أربعة ثلاثة إلى م وسوف كلها ي ي ع ل ن أ اضع لكم في ن ه ذ ا الوقت ه ذ اليوم ا ع فرصة ل ا、no. أقضي ث ل ا ً م ث ل نقول ن إ س ا ن يريد ر ا ح ة ي ر ي د م ثلاثه ارباع ع ة ت ا ح و ل ع ن هذا ت طبعا كل هو موضوع ا خ ل ي هاي ا ل خ ط ة م او د ي أ ا ل خ ر ي ط ة التي و م ت بها من م ر و ن ة ت خ ط ي ط طبعا نعم ي ص ب ح لدي مثلا طوارئ كخطه وواجبه ا ل ل بحيث تخلي ي م ك ن حتى ه ا ي ا ل ل ح ظ ة ا ل ل ي مثلا ل انا يقضيها ب ا ت ص ا ل بها مرات اول ل ط مثلا يلا ح ص ل ك م فشوفين ه ا ي اللحظه ا ت انا ما س ب ا ل ح س ا بس ب مراته اقول ي م ا ض ا يا سوداء ل ا س ت ماذا ع سوف نسوي ب ص ح ي ح بالوقت ا ل ل ي انا ريد ح ص ل ك م بقبلت ر حتى معين ماذا حصلتم اتفارح ع لا بالعكس لان انا ق د م ع ل و معين ا واستفاديت ت م ل و م كل لحظة إحنا ل و ن ه اذا ً كنت م تستطيع ا أ خ يحفظها يعني ان إ ا الحمد ل ل ه ش ب الى السؤال ح م م لله شكرا لتغير وقت、no. وقتك بامور توافق ل م هل تريد ع ف ن أختي ان اللي... ضيف ليس ع تقوم ن بهذا مثلا دخلاء, دخلاء. بجر... لأنهم مثلاً. عادة الشخص يوميا ب ا ل ز ي ا ر ة ي و م ي ة كلامها موضوع معين نعم نقول مثل ما مجرد شوفي يجيش يجيش وقت تهيات لا هنا خابت حتى وهذه اذن ل ط ر ي ق ة ه ا ا ل إ س سوف ا لا لا فائد بالمعصير ن أنه لأنه أشعر يوجد يذهب ي قد كم و ن غيبة إ شاء الله تبعدين هذا ا ل إ ن س ا ن عنه في نفس الوقت انه لا تؤثرين علي ولا تؤثرين على نفسه ا ل لا بسم الله وعليه رحمة الرحمن ل لكي أعطي لا, أسئلة. لا رحمة الله الرحيم ل ه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 ظ ن فيك جميل حس يا ربي ظني إ ذ ا ضيفتنا الفاضله نكمل معكم إ ن شاء الله محاورنا لهذه ا ل ح ل ق ة حول فن إ د ا ر ة الوقت طيب ضيفتي ا ل ك ر ي م ة البعض قد يستفهم بوقت ا ل ذ ر و ة ماذا هو وقت ا ل ذ ر و ة وماذا نقصد بهذا الوقت نعم وقت ا ل ذ ر و ة لكل إ ن س ا ن ساعات م ع ي ن ة يكون فيها في ق م ة نشاطه و أ ي ض ا هناك ساعات نحن في ا ل ت ن م ي ة نسميها على الالوان أ ل و ن ساعات ساعات حمراء ا ح م مثلا ر ا ء هذه هي ق ت ل ل د و ا م ف للموظفات الموظفات فتشوفين إنه لازم في ر ض للطلاب الأخرى الطالبات لازم ل ا أو أو من أنه يدعم ساعات معينة نعم فهذه وقت ساعات حمراء هذه لازم هاي الساعات نضيق فهذه ن ساعات م ي ه إحنا ا س مفروضة الساعات الصفراء س ا ا ا ع ت ل هي ساعات ا ل إ ن ج ا ز ساعات ان ه ش و نحضر لهذا العمل شون نحضر م ث ل اذا إ كان طالبه لدروس الغد ف الانجاز. هذا الانجاز إ ن ج ز هذا ا ل إ المفروض يكون في وقت ا ل ذ ر و ة وقت ق م ة النشاط مثلا ت ل ق ي ن واحدة ق م ة نشاطها مثلا الضحا من م ث ل ا ا ل س ا ع ة في ا ل ت س ع ة ونصف ا ل س الساعه ع ش ي ت ل ق ي ن ث ا ه ن ا ا قمة ن ش ط ه ا ووحدة تكون لأقمة ن ش ا ا ط ه و ر ا الفجر ت فتكون هنا ا ل أ ف ض ل أ ن ه وقت ا ل إ ن ج ا ز وقت التحضير يكون في وقت ا ل د ر و ة مالتها في وقت النشاط في حتى, حتى هي تنجز هذا العمل ب ص و ر ة أ س ر ع No. يعني وقت النشاط ل من بي الخطا ل لدراسة مالتها مثلا وقت وقت اللي ي هي بي يكون في ثاني هي في تفتهم مركزة ما راح اصر بسرعة راح بسرعة ر تكون احسن ا س وقت وقت ت ا راحة ذاك الوقت راح ء وفي وقت تستغرق أ و ل على م ن جدا انه وقت هذا الذروة مثلا وقت نشاطي عنه من ا ل ت س ع ة الصبح ل س ا ع ة ا ث ن ا عشر اجي اقضي في امور أ م و ر تسويف أ م و ر مثلا ً أ ش و ف تلفزيون أ و أمور ازور جارتي أ و أمور ف اشي معين اللي هي تضيع هذا الوقت ل أ ن هذا الوقت يعتبر من أ ف ض ل ا ل أ و ق ا ت ل ل إ ن ج ا ز أ م ا ا ل أ و ق ا ت الخضراء فهذه ا ل أ و ق ا ت هي أ و ق ا ت ر ا ح ة ممكن تقسيمها ب ا ل أ و ق ا ت الفراغ مثلا على ا ل ذ ك ر ي ة شويه واحد يرتاح أ و مثلا بالليل فتكون هذه أ و ر ا ق افوق ساعات خضراء ممكن يستثمرها في ا ل أ م و ر التي يستطيع فيها إ ن ج ا ز العمل أ و لا ينجزه يعني فتشي أمل مو مصر و أنه ن ت س ي التخطيط طيب ق قليل طرق ق ل أنجاز ا و أو استثمار الوقت بالأحرى هل هناك طرق معينة لأنجاز الوقت واستثمار الوقت على أكمل وجه؟ استثمار هناك المهام ا ت معينة أكمل نعم طرق هل على ل السليم、نعم. وتنظيم جيد نضيف عديد تنفيذ سليم ل ل خ ط ة يعني انت لكن اليوم أنت لكن خططت تعبانة تقدرين أو, أو, او ما او اجارش لكن ت وقت وبالتالي ل مثلا للطوارئ ي فجيبين شي شي يصير ش فد فد فد فوق مرونة مرونة مرونة ربع راح ساعة راح ل ك التنفيذ السليم ل ل خ ط ة تصرف ايجابي تجاه مضيعات الوقت مضيعات الوقت اللي من ساعة الأخوات المتصلات من مثلا تتكلموا مثلا اللي ايا هاتفي وقتي ساعة الوقت ذكروها الاخوات جارة اتصال او اخذ فهاي ش و ن أ ن ي أ ص ر ف وياه ش و ن اديره بحيث、نعم. انه ما أ خ ل ي أ ث ر على وقتي م ث ل اخليلي أ أ ن ا في ا و ق ت ربع س ا ع ة هذا م ر و ن ة ل إ ن ج ا ز معين لكن هاي الربع س ا ع ة ما أ ح ا و ل انه أ ت ع د عليها أ ز ي د سوي ا نص س ا ع ة أ و شي ء ل أ ن ه هي كل د ق ي ق ة هي هذه محاسبين عليها, محاسبين عليها يقول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة وفي يد ي أ ح د ك م ف س ي ل ة بل يزرعها ي ع نعم ي اللي باللحظة بها انت راح هذه تموت ر ز هذه هي هي فاذا الفزيرة كل لحظة ه م ة ب حسنتم ي الايجابي تجاه مضيعات يطين يطين ا ا فلهذا التصرف تجاه الوقت اش راح يطين راح يطين ادارة ناجحة وفعالة ت للوقت تحقق ت ن نقول اهدافنا و ا الى الاناء ان شاء الله نعم ن شاء ح س طيب لنذكر ا د ا ر ة الوقت بعد ما ذكرتوه ذ ه ا ل ا ه م ي ة اذا ه نعتبره ق د ر ن ض ر و ر ة ح ي ا ت ي ة و إ ذ ا يعني مثلا ما أ ذ ر ن ا وقتنا بالشكل الكامل و التام في حياتنا بشكل غير صحيح、مه. مع النظم ماذا سوف ي ك و مفهوم والتنظيم هو, عدم الإدارة هو الإرباك أو الفوضى معروف ن طبعا الإرباك عدم عدم الإدارة الإدارة هذا فإذا إدارة ا ل ق ت تؤدي هي شيئا فشيئا ا ف إلى ل و ض ى أ م ا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ك ي ف ي ة إ د ا ر ة الوقت و ك ي ف ي ة ممكن أ ذ ك ر ف ت ق ص ة ص غ ي ر ة ت فقد ض ل ي فكو ر س كان يشرح التلاميذ بشكل فقالهم وقالوا ض ان ل الرمل اتسع للحصى الصغيرة. الصغيره وصار بين ا ل ح ص ة ا ل ص غ ي ر ة وكان ص ا مجال ر إلى و في إ ذ ايضا قدح ماء ف أ رمل قدح الماء فيه و ه م ن ا اتسع فإذا ا ت قل لهم ح ي ن ا ه ذ ه ن ف س ه ذ ا الحوض إن ذ افضل ان ل بالبداية تعالى بالبداية كم أوcycle ك و نقول لكم و ع ان ص ر الكبيرها بالبداية الصخور الكبيره ا هي, هي, وهو وهو ثم ثم أنه أنه إنه هي الساعات و وال... اقصد أن أ ن ه المهام المهام, يعني يعني المهام, مثلاً. نعم المهام, الكبيرة صحيح. المهام التي ب ولكن مثلا المهام الكبيرة نقدر نقسمها نعم المهام تحتاج إلى إ ن ج الى ز أو إ م ث ل انجاز تعب ل إ ه او نقدر نديرها مثلا على ق تعب ن قلنا أنه الإنسان الثانية ا ما الدقيقة مثل تفيده تفيد لانجازها الكبيرة هي الساعات ل إ ن يعني باعتبار ل في الحوض بشكل سهل وجودها الحوض. وحقيقة مفهومها الأخوات نهاواند جميل جميل. بعد أعتقد عندنا أحد حيدر هذه الله يا ضيفتنا الكريمة هذه القصة وحقيقة أيضا مفهومها أيضا جميل. بعد ما نكمل إن شاء الله الاتصال ما اتصال في حيدر. نكمل على من أم إن أم سلام عليكم يا أ خ ت ي الفاضل أ م حيدر ع ل ي ك م السلام و ر ح م ة الله وبركاته وعليكم السلام ومستمعات تحياتنا, ومستمعات تحياتنا, الكريمة الكريمة تحياتنا يا أ خ ت ي الفاضله الله يسلمكم نعم والبانزين بالنسبة للإنسان نعم عليكم يعتبر السلام و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ضيع وقتا يعني بمعنى أ ن ه ضيع كل شيء من أ ي د ه فلا بد من م ر ا ع ا ت و ح ظ الوقت و استغلاله يعني ان أ ك د استغلاله ب ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى لكن مرات ا ل ط ا ع ة أ ب ع د اصلي أ و أ ص و م أ و أ ق ر أ كتاب قران من ج ه ة مرات الشغل يعني ش غ ل للدنيا إ ذ ا نويت الله سبحانه وتعالى أ ك ي د هذا ما رح ي ع ت ب ر ط ا ع ة و ع ب ا د ة الله والتورع في الدين طبعاً لابد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة تطور و تقدم يعني ما يصير آن إنجازاتي اليوم هم 10 هذا يقول عليه يومه يومه ملعون نقول أنت مغبون كما قال أحد عليه السلام من تساوى يومه فهو مغبون فهو مغبون ومن كان من ما هم كما الألم السلام أمسه الضاحة هذا قال تساوى وأبضل أحد فهو فهو فهو صحيح. يعني بمعنى أ ه ل البيت عليهم السلام يعلمون ي ع ن ي م و بس أ س ت غ ل و في ع ب ا د ة الله لا بل في ح ا ل ة التقدم والاجتهاد بالتقوى والورع و ه د ا ي ة نفسه و د ا الآخرين احنا ما ي يعني ة مثل نعم ن ق وهدايه ل الأمراض والتكنولوجيا المعاصرة لإجتنان الوقت كل شاءت طبعا يعني مسكين ا ف ما ن ق و ل يعني ا ح ن ن ا ما ق د ر مؤومون نمنع الاستعمال م حقنا الانترنت ا ا ل أو ب ي ل ل ل أو و ا ت ف ز ي ن أو ما شابه لا بالعكس يجوز من خلاله ن ا ح نطور ن في محارات ض قران آ ن م م ع ل و ت أختي الفاضلة سلاح هو ذو ح د نقدر احنا نستفاد معلومات ن ن نفس د ه ا ق اقول اشقى ت يضرنا الاشقياع ن وبنية صحيح. صحيح. يعني بعض آخرته ل لا ولا يبدل ن دنيا يعني ا مراس واحد س آخرى ا ن المنصب معين الناس انه المنصب ديني ه يحصل في في سبيل يوصل في ل او بعض بعض خ ر ي ن هو القسم الثالث يعني ل احسنت دنيا المشيدين أنه نقول نضيع ولا فهذا الشوك الله ونسأل آخرة س ب ا وتعالى ن أن ن ه ت ت غ ل كل أ و ق ا ا يا اختي ل ل ه سبحانه الفاضل نشكر اتصالكم و إ ذ ن طيب الله إ ن شاء الله ا ل ف ا ص ك م على هذه الكلمات ا ل ج م ي ل ة أ ش ك ر اتصالت شاختي ام حيدر في أ م ا ن الله وحفظه إ ذ ن يا ضيفتنا نكمل معكم إ ن شاء الله الاسئله أ س ئ ل ة م هي وهذه مضيعات نعم الوقت ا ل أ ة طرقوا ا ا ما ت المعزيزات مضيعات الوقت لما قالوا طبعا إحنا هي مضيعات اسم الوقت معوقات نعم. الوقت تحت وعلى المضيعات وتحت وعلى وعلى الوقت وتحت التسويف تحت مضيعات الوقت هو ال ط و ا ر ا ل أ ش ي ا ء اللي تجيش ط ا ر ئ ة مثلا س ي ا ر ة تردين ت ر ح ي ن المكان ومثلا ه عشر دقائق توصلتي ي ن ن في نص س ا ع ة بسبب ازدحام معين مثلا انتظر عند الطبيب و ي أ خ ذ ساعات من الوقت وانتي انتظرين انت مثلا ق ل ت ل ش ضيف ي ج ي ف ج أ ة وياخذ وقت ي ش ك ل ن ا م ن ر د تركين او خدر حنك ي من م شغلات و شويه ه ا تضطرين تقعدين ي م ي ن فهذه كلها نسميها إ ح ن ا ش غ ل ا ت مضيعات البقتية و م ج ب ر ي ن عليها、صحيح. فشو ن ت ع اهم م ل و ا ي ا أ ه شيء ي ق و ل و إ ح ن ا ممكن خير الزلزال للتقوى و إ لا. ح ن ا ل ان ز م إ ه ناكل ونقوي ه ي على مد جسمنا إذا بهاي ساعات نخلي الوقت الفراغ إلى إلى نقرأ أ نقرأ. نستثمر هذا الوقت في تنميه الطاقات ا ل ع ق ل ي ة ن س ت ق ف ونستفاد ب ف ا ل و ق نحن ي ن من عنده بنفس بالعالمين نحن ناضينا الوقت أ م ا التسويف ا ل ل ي ذكرتها من الأخت, الاخت المتصله يمكن ام مريم أو, أو أم علي او ل ت س ي ف أ م علي ذ ك ر ت التسويف هو ا ل ل ي إ ح نصنعه ا ن يعني, يعني أنا اليوم معينا إيه بفعل أنا مزاجة قالت مثلا تواجه مزاجة مشكلة مشكلة مرائق قد فقط اقوم انا ي ما مرتاح. أو مثلا ل اسوف أقول الساعة, أقدر أبدأ بها. يمكن في الساعة لأقدر بالوقت ا أ ي ن أ ر انه في الساعة. أو م أن تعب أو أ يكون تعبان، واحد تعب ر ا ق فأكو بس شغلة مالي ت ن ا ل س السبع ب ع دقائق. السبع دقائق. السبع دقائق بالشغلة. ق حاب、okay, yeah. yeah. لكن ه ا ك م ل ي ه ا ما ح ا ب ت ك م ل ي ه ا أو كي س ت و ب و ر ج ع إلى ا ل ف ز ا لتكون ل ي ن ي بي قبل ل حافزا ل ت ط ي ن حافزا م ت أ ك ل ت ط ي ن ح ا ف ز أنه أ ن ت ت ك م ن ي و إ ذ ا ما ق د ر ت ت ك و ن ف إ ذ ا ف ع ل ا أ ن ت ك و ن ح ا ل ة ص ع ف أنه ت س ت م ر ي ن ب ه ذ ا العمل و ا ل أ ف ض ل أ ن ه ت ر ح ي ن إلى ح احسنتم ل مثلاً ة أخرى ر ت ي ن قرآن تقريم ت أو و ي فتشي بحيث ه يريح ح أعصابك ى لا يا、نعم. اختي ا ل ف ا ض ل ة طيب حتى ا ل أ خ ذ مثلا بمشكلتها نقول أ ن ه مثلا أ ن ا واجهتني م ش ك ل ة م ع ي ن ة و أ ب د ي بس أ ف ك ر بها ت ق و ل يعني بس أ ظ ل ق ا ع د ة و ظ ل أ ف ك ر بهذه ا ل م ش ك ل ة ف أ ض ي ع وقتي علاج هذه ا ل أ خ ذ أ ي ض ا يمكن أ ن يكون مثلا تقوم بعمل معين أ ك ث ر عمل, عمل تحب ه شنو مثلا أكثر عمل نعم ممكن أكثر عمل نعم عمل ممكن او تقضي مثلا ح ا ج ة م ع ي ن ة تذهب مثلا م ح د صديقاتها أ و ز ي ا ر ة أ ح د ا ل أ ق ا ر ب مثلا اتصال معين نفه تجري ت ق د ر تنفح عن نفسها بهذا الوقت بهذا تستطيع أ ن ه مثلا تواجه هذه ا ل م ش ك ل ة بشيء أ ي ض ا تستفاد بنفس الوقت من وقتها وبنفس هتعالج المشكلة هتستفاد من الوقت راح تستفاد من وقت و أ ي ض ا تعالج مشكلتها طيب يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة نكمل معكم ب ق ي ة إ ن شاء الله ا ل أ س ئ ل ة ما الفرق ذكرنا الفرق بين مضيعات الوقت والتسويف إ ذ ن نخذ الفرق نعم نخذ الفرق إ ن شاء الله بين مضيعات الوقت نعم نحن ذكرنا ذكرنا الفرق بين مضيعات الوقت والتسويف مضيعات الوقت كنا هي مفروض عنينا التسويف إ ح ن ا اللي نخلقه ونجعله وشوفي بهاي حتى ا ل أ نعم و و تتذكرين بالحلقة السابقة كان م ض ا ل س ا ح ة نعم جميل فحتى في إ د ا ر ة الوقت المفروض أ ن ه موجود ا ل س م ا ح ة طريقه م ج ا ن ي ة ل ل إ ن س ا ن عن طريق التسامح التسامح يعني مثلا إذا داخلين في نقاش معين يعني في ف ت س ا م ح ب إ د ا ر ت ه بشكل فعال يخلي أ ن ه يوقف هذا النقاش تحت في ن ق ط ة م ع ي ن ة حتى لا يستمر ويضيع علينا الوقت ا ل س م ا ح ة في أ ن ه نكون مرنين في اتخاذ الوقت يعني مثل ا ء ك ل ن ا ا ل د ق ي ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة هيك أ س و ي إ ذ ا ما صار ب ا ل د ق ي ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة تلخبطت أ ف ك ا ر ن ا وتلخبطت أ م و ر ن ا لا نكون سامحين سامحين ومرنين في, في تحديد ا ل أ و ق ا ت في تنظيم الجدول و أ ه م شيء مثل ما ذكرت أ ن ا في ب د ا ي ة البرنامج انه نضع ا ل م ه م ة ا ل م ن ا س ب ة في الوقت المناسب نعم يعني السنتين أن إحنا هسا مقبلين على بلشت أتمنى قلهم إن شاء الله. إن فبالسنتين يعني استوني أدرس. هذه شغلة يعني أنه نشاطي صعب ساعة على علمية مهمة المذاكرة مثلا والمدارس قلهم ما مقبل أخلي في بليل التوفيق بليل هي في خاصة بلشت الطلاب أبد أثبتت أبحاث أقرأ أدرس أقول الدراسة الله الله شغلة لو لكن هذا هسا هذه شاء شاء حتى انه بهذه الاوقات ا ل إ ن س ا ن لمن م ي ن ا م بالليل、مم. تؤثر عليه صحيا ً تؤثر على التركيز、مم. تؤثر على الجسد في كل في أنا قالها تأثير سلبي أكثر مما هو تأثير、إيجابي. أحسنتم يا أختي فاضل إن إن شاء الله نأخذ الأسئلة إن نكمل إن قالها مما إيجابي يا فاضل شاء الله فاصل سلبي الله هو وبعدها بقية شاء جوهره برنامج اسبوعي مباشر نتوقف فيه معك أ خ ت ي ا ل م س ت ن ع ة على مدى س ا ع ة ك ا م ل ة من الزمن لنبحر في عالم التفوق و ا ل إ ب د ا ع و نغوص في أ ع م ا ق هذا البحر الواسع لنغترف لك منه أ ج م ل الجواهر ونجعلها لك عنوان كي نضيء دربك في ا ل ح ي ا ة نحو التفوق و ا ل إ ب د ا ع ل أ ن ك جوهره ي أ ت ي ك مساء كل يوم أ ر ب ع ة ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة و خ م س ة عشر د ق ي ق ة ويعاد على مسامعك صباح كل يوم أحد احد ل العاشرة والنصف س ا ع ة ر إذن ب بكنا من ج ي طيب ناخذ سؤال أم زهراء. أم زهراء قالت كيف نستغل الوقت للدقيقة كتيب صغير يحمل أنوان في دقيقة د مستمعاتنا أم أم نعم نعم سؤال نستغل الأخت الأخت قالت الوقت أكفت شاء الله زهراء زهراء أنوان إن نأخذ في د ق ي ق ة ممكن قول لا إ ل ه إ ل ا الله أ ك ث ر من عشر مرات جميل في دقيقة ممكن نستغفر. في دقيقة ممكن نست... نبتسم بوجه ممكن ممكن نبتسم يتيم نعم في دقيقة أمور كثيرة ممكن نعملها ممكن للمقابل نعم إذن في دقيقة في دقيقة في دقيقة كثيرة نفسية وتطي في دقيقة نستغفر براحة راحة نشعر إذن هذه الدقيقه هي نستثمرها في ذكر الله هي أ ف ض ل من أ ن نستثمرها في أ ش ي ا ء قد تغضب بالعالمين وقد لا تشعر ب ر ا ح ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة يمكن أ ن ن أ خ ذ ه ا في د ق ي ق ة أ ي ض ا تفعل مفعول السحر كما نقول نعم الشحر و... نعم ويمكننا إذن من دون نفاق يمكن أن حتى الآخرين بالنفس يمكن أن تضيح... تضيعيه إن خداع يساعدك المستمع على تضيعيه العقيمة المجاملة تكلم بالكلمة المناقشات الشحر الحلال خلالها الطيبة وهذا بالتالي الثقة وبالتالي الوقت الذي شاء الله في المناقشات العقيمة التي لا فائدة بدل بل لك غش وحتى تريح حتى سيوفر أو أو سوف أختي في كذب منها دائما تنتهي بسجال طويل ولا م خ ر ج منه ولا حل كما نقول قد يكذب أ ح ي ا ن ا انسان عليك فلا تضيعي وقتك في إ ق ن ا ع ه بكذبه ا ن الانسان يمكن يكذب كذبه يعني حتى هو أ ظ ن ي يصدقها نفس يصدقها بل يكفي أ ن تقولي له هذه و ج ه ة نظرك أ و الله أ ع ل م يمكن أ ن تكفي هذه ا ل ع ب ا ر ة فقط يمكن تقوليها ا ل د ق ي ق ة ولكن لها ت أ ث ي ر كبير عليك وسوف يوفر لك هذا أ ي ض ا نوع من جهدك وايضا وقتك يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة ذكرنا التسامح ومثلما ذكرنا أ ن ه ط ر ي ق ة م ج ا ن ي ة ل إ د ا ر ة الوقت ذكرتوها يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة ب ا ل أ س ئ ل ة عدنا اتصال من أ ح د المستمعات إ ذ ا انقطع إ ن شاء الله نكمل ب ق ي ة ا ل أ س ئ ل ة بعد هذا الفاصل 「あなたはあなたの声 ه かけたら」「あなたはあなたの声をかけ ر ら」 ض ي ف ت ن اااا ل ف ض ل نكمل بقية ل ل أ س ئ ة معكم و قبل ت الوقت ذكرتي النوم الذي ما النقاط ا ا مثل ل يمكن أن يكون مثل ما ذكرتي من ي إ ج ي ة عند ا إ ن ن يمكن أن س ا الخضراء اللي أو هذا الوقت راحة ل ل ويعتبر وقت إ نستثمر وليس نستغله <تصفيق> هاي أولا ثانيا ب ا ل ن س ب ة للنوم العقل البشري يستقبل آ خ ر نصف س ا ع ة قبل النوم يعني قبل النوم بنصف ساعه ة بشو مش تتفكرين ذ ا راح يظل فترة النوم هو عادية、نعم. فالنوم ممكن النوم طريق للإبداع النوم ساعة هو هو يقول فترة طريق يظل كيف جميل قبل النوم بنصف ممكن اهلا و س ا ب ق ق ي و ل و ن م ا م ا أ ق لماذا ح د قبل أ تفرغ الكرسي قبل تنامون صحيح. صحيح. لأنه هاي الآيات قبل ليش لأنه صحيح الكريمة أن العقل من الشحنات ا ل س ل ب ي ة ت ش ع ر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ ط م ئ ن ا ن قبل النوم أو ممكن او ل كلمة الكتاب قبل ت ف ك ممكن كم ي بشيء إيجابي ر قراءة ا من ن م أو تفكرين بشغل نجاح معين فكرت به حتى لو مو ا ل آ ن صاير حتى لو صاير ليش قبل ف ت ر ة أ و م د ة من الزمن ن ل ك استحضري قبل النوم اشعري بنفس ا ل ن ش و ة والفرحه ا ل ل ي شعرت بها ي ب س ا ع ة النجاح、لا. هذا راح ي ف ي د العقل تماما انه ثاني يوم يستيقظ على نفس النشوه ويكون مبدع انسان مبدع انسان لديه افكار ج د ي د ة طموح ج د ي د ة اهداف ج د ي د ة يسعى في اليوم الثاني الى تحقيقها أ ح س ن ت م يا أ خ ت ي ا ل ف ض ل ة طيب وصلنا تقريبا الى ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة حلقة هذا اليوم هل لديكم نصائح س ر ي ع ة ل أ خ و ا ت ن ا الفضليات حول هذا الموضوع دارت الوقت. كم نصيحة عندي ولو هي لو يعني نحكي عن الوقت هو موضوع كبير موضوع ثمين جدا هل تكون م ج انظري ت تكفي لا بحديث نعم ن ا إ ل ى الوقت على أ ن ه كنز ثمين بين يديك أ ع ط ا ك الله هذا الكنز هل تبددينه تبددي من دون مقابل قبل النوم حاولي أ ن تفكري ماذا يجب أ ن تنجزي في اليوم التالي وبعد الاستيقاظ حاولي أ ن تفكري فيما ستحققينه في هونك هذا اليوم الذي إياه يعطيك الله استثمار حاولي يعطيك يوم جديد استثمار جديد حاولي أن تستثمرينه بأحسن ما يكون هو ما بأحسن أن أكثر من اذن ومن ل الاستغفار تولاوة ومن القرآن د ع ا ء ومن ومن ف ه ه الأشياء تجعلك أكثر ط م ئ التفكر ن ا وتساهم في استقرار م في ع القلب والدماغ مما يساعدك الإبداع ا على ل و ي بطريقة أ في ض ل مخلوقات الله عز وجل يمكن أ ن ا ل ت أ م ل يساعد ا ل إ ن س ا ن على ا ل إ ب د ا ع وحتى على اتخاذ القرار الصحيح ط ب ي ع ة ا ل خ ل ا ب ة أ و مثلما ذكرنا ب ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة ا ل ت أ م ل والتخيل عند ا ل إ ن س ا ن تستطيع أ ن تخيل ا ل ط ب ي ع ة ا ل خ ل ا ب ة أ و الحيوانات و ا ل ت أ م ل في هذا الوجود الرائع الذي خلقه الله عز وجل ل ا ب د أ ن ه ذ ا يساهم في استقرار القلب والدماغ لديك وبالتالي سوفر ي ف لديك الوقت الذي يمكن قد يمكن أ ن تضيعيه في اتخاذ القرارات ا ل خ ا ط ئ ة أ ي ض ا يمكن أ ن يسهم في كثير من ا ل أ م و ر في حياتك يا اختي ا ل ف ا ض ل ة ولكن لا تغركي الدنيا وزينتها و أ م و ا ل ه ا و أ ي ض ا أ غ ن ي ا ئ ه ا وخير م ث ا ل كما نقول قارون الذي امتلك من الكنوز ما يعجز عن حمل مفتاحه ا ل أ ق و ي ا ء كما نقول ولكن بسبب غروره خسف الله في ا ل أ ر ض فماذا استفاد من علمه و أ ي ض ا ماذا استفاد من ماله فل نعتبر بمثل هذا هؤلاء ذ ا ه الناس نتخذ منهم بعض الامور ان نستفاد منها ان شاء الله في حياتنا اختي الفاضله لا تشعري بالفشل فهذا الشعور يمكن ان يكون هو عدو الوقت لنسينا نقول إن عدو الوقت هو الفشل دائماً عدو الوقت هو الفشل لذلك حاولي لا بالفشل مهما مهما وقعتي فربما إن كل أن أن أن عند الإنسان يمكن أن أخطأتي وقعتي جديد كثير دائما مهما مهما فربما وقع عدو هو عدو هو تشعر تنهضه منه من من الصدمات التي ت أ ت ي ل ل إ ن س ا ن قد تصقل نفسه وبالتالي تجعله يمشي كما نقول نحو ق و ل ن ا ل أ م ا م بخطوات ن ا ج ح ة و أ ف ض ل من السابق في قد يفيدك فلا بالفشل وسوف يا أختي فلا تشعري بالفشل بل أو حاولي حاولي تنجحين إن شاء الله وبالتالي لكي أجر هذه المحاولة. نعم. بس أدي نقطتين الوقوع المرة الأخرى شاء الله المحاولة بالتنمية بل تلو أول أو قد نعم أجر شيء بس مهمة إن هذه ما عدنا مفهوم اسم مفهوم عندنا ا لا نتائج وخبرات、نعم. الفشل يوجد ع العملية ط خاطئة ي نتيجة ك أنه هذه أ بأس بمحاولة أخرى ن تكون ن ه لا بمحاولة ا قد ح وحتى حاولت ة مرة ثانية فأنت كسبت نتيجة ثانية يعني رغم لو و فأنت كسبت تخطئ البعج مثل لا ما ذكرنا رغم يعني أن أنه تخطأ... ي لا لا لا فشل و إ ن م ا نتائج وخبرات、نعم. هذه ا ل ق ض ي ة م ه م ة ل أ ن ه هذا الفشل ممكن انه يؤثر عليها ت أ ث ي ر سلبي وبالتالي رح ا ت ق و م تسوف بالوقت هذه الشغلة الشغلة ا هذه ث ن ي ة بس أحب أقول كل ل ل أنه ترى ا ع متسوف ا ا ء كل ل م خ ر ع المبدعين عندهم ي ن ن كل واحد هما ف الأربعة ع ساعة على ش ر ر ي اللي ن من عندنا واحد موجودة كل لكنهم هما و شون يستثمروها ا بالوقت ط ر ي الصحيحة ق ة ي د و و ن ه م أ ح س ن ت م يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة و أ ي ض التوكل د ي ن ا ا ل على الله عز وجل هو أ ه م شيء في إ د ا ر ة قمة الإيجابية نعم. أحسنتم. طيب يا أختي الفاضلة كثير من الأسئلة الوقت يا كانت ضمن حلقتنا ل أحسنتم أختي نعم من ضمن طيب كثير ه ذ الوقت ا ي م ح ي ق ة ا س م معكم معكم ت نتركها ع ن ولكن نصائح ا ذهبية نتركها معكم. في ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة لهذا اليوم و إ ن شاء الله ماذا تودين أ ن تقولي لمستمعاتنا قبل شو ي ذكرنا ص ا ئ ح سريعة ولكن هذه ن ص ا ئ ح ذهبية ل مستمعاتنا كما نقول الله عز وجل كل ما ق س م ه ل ن ا ولو كان فقرا أ و جوعا أ و مصيبه ا س م ع ا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ا و ف ق ب الله و ا ل ت و ك ل ع ل ي ه وانه الخير فيما يختاره وهو أ ص ل ح ل أ ن ف س ن ا مما ن ح ن ن خ ط ط ونعمل الدعاء الدائم لولا د ع ا ئ ك م ما ي ع ب أ بكم ربي فاذن الدعاء الدائم التدبر في ا ل ق ر آ ن التسامح عدم الغضب اداره ة وإنما الشديد من يملك ف س عند النفس ب إ الشدة م من الممكن ا ح لحظة ة تذكري ينتهي أجلك أي أن أن فلا تكتئبي أ و تحزني أ و تقلقي ل أ ن ما يفوت لن يرجع والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لنشر هذه النصائح ولالقاكم اليوم الحمد لله ان شاء الله يا أ خ ت ي الفاضله احسنتم طبعا أ ف ض ل ط ر ي ق ة في إ د ا ر ة الوقت يا مستمعاتنا ا ل ف ض ل ي ا ت نجدها في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ي ض ا في أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه واله آ ل ه و أ ي ض حياته و س و ك وسلم ك م عليهم ا قلنا إن شاء الله البيت الصلاة لنجعل أهل البيت عليهم أفضل إن و عنوانا لنا في إدارة الوقت. كيف كانوا يديرون كانوا الوقت وقتهم وأكيدهم أسوأ إدارة أيام حياتهم في كيف في و م اذن زال أسوى يا اختي ا ل ف ا ض ل ة فما دمت إ ن شاء الله تقلدين الكثير من ا ل أ ن ب ي ا ء عفوا واهل ا ل ب ي سلام الله عليهم ف أ ن ت ي ا ل ر ا ب ح ة إ ن شاء الله دوما إذن يا أختي الفاضلة وصلنا ن ه ا ي ة حلقتنا لهذا اليوم بالدقائق ا ل أ خ ي ر ة استمتعنا طبعا ً ويا ا ل أ خ و ت ا ل ف ا ض ل ة الست سوزان مدربه ا ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة نسبا إ ن شاء الله يكون ت م و ج و د ة و ي ا ن ا بالاسبوع المقبل وموضوع جديد إ ن شاء الله بعون الله وتعالى إ ذ ا أ ت ر ك ك ن ا في أ م ا ن الله وحفظه مستمعاتنا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته في امان الله, في أمان الله. ا ذ ا ع الكفيل صوت ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة من ا ل ع ق ب ة ا ل ع ب ا س ي ة ا ل م ق د س ة قدمت لكم ل أ ن ك جوهره لأنك و ر برنامج من إ ع د ا د وتقديم على محمد لانك جوهره اخراج م ك الصائغ